اجًا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَعْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا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 فَرَغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأُوجِسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرْ بِغُلامٍ عَلِيٍّ قبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز العقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فَمَا خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى فَاوَمِنَ الْمُجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْ لَنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فدعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال سَاحِرٌ أو فالقى الذئ الله وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد اذ ارسلنا عليهم العقيم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعسوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون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 فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم فذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلى فَإِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ اتَّرَا قَوْلَهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمُلُوم وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا قَلَّلَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ إِلَّا لِيَعْبُدُون مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا